وما جعلناهم جسدا لا ي أ ك ل و ن الطعام وما كانوا خ ا ر د ي ن ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن, فأنجيناهم ومن نشاء و أ ه ل ك ن ا المسرفين لقد أنزلنا ع ل ي ك م كتابا فيه ذكركم أ ف ل ا تعقلون وكم قصمنا من ق ر ي ة كانت ظالمه و أ ن ش أ ن ا بعدها قوما آ خ ر ي ن فلما أ ح س و ا ب أ س ن ا إ ذ ا هم منها ي ر ف ض و ن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 ولا ي ش ف ع و ن إ ل النابلسي م منهم إ إ ل ه دونه من ف ذ ل ك ك نجزيه جهنم ع ل ك ن ج و ي الاسلاميه ظ ل م ي ن أ ن ك ف ر و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 وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين واني أ ي و ب ربه أني مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين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 وادخلناهم في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين و ذ ن و ر إ ذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات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 فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ ن ا ل أ ر ض يرثها عبادي الصالحون إ ن فيها دال بلاغا لقوم عابدين وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين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 م و ه ي ع ل م ا ل ج ه ر م ن ا ل ق و ل و ي ع للعلوم م ما تكتمون وإن أدري ه فتنة لكم ت ا ع إ ل ى حين ا س ق ا م ي ه ا ك م ب ا ل ح ق و ر ب ن ا ا ل ر ح م ن ا ل م س ت ع ا ن ع ل ى ما تصفون